بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكابلون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما جاءوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفرون وإذا رأيتهم وإن يقولوا تسمع لقوبهم كأنهم قسر مسنة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قال الله أننا يفرون واذا قيل لهم تعالوا ويكفر لكم رسول الله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 يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأبد ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فقلاته كل خاطرون وأنفقوا مما وفقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أقرتني إلى أجل قريب فيقول رب لولا أقرتني إلى أجل قريب من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قبير بما تعملون